ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مباصرة واجعلنا آية آبًا مبصره لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصّلناه تفصيلا وكل انسان ألزمناه طارا كُلَّ إِنَاسٍ الْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَيْنِ يَلْقَاهُمَا مَنَاشُورَا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 ب حتى نبع رسول وإذاناهكقريةة أمرنا م فيها أمرنا متتر فيها ففسق فيها فحق عليه الق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خفيرا وكفى بربك بذنوب عباده خفيرا بصيرا من مَنْ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا وَمَا جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّن